بيده إني لأسمع لا خشخشت عليك في الجنة يقول أسمع رجولك تمشي في الجنة عادك حي إيش تسوي أنت قال لا شيء يا رسول الله يقول الله ما عندي شيء كثير غير أني كلما أحدثت توضعت وكلما توضعت صليت لله ركعتين عمل بسيط لكنه عظيم دائما على استعداد لمقابلة الله دائما طاهر ما يعرف أنه يبقى على لا اكبر ولا اصغر بعض الناس يقعد اسبوع وعلى جنابه نجس والعياذ بالله لكن هذا طاهر قلبه ابيض وان كانت بشرته سوداء لكن قلبه مثل الشمس بالايمان حتى كان يتوضا كل بعد كل حدث ويصلي ركعته اليس بامكاننا ان نفعل هذا يا أخوان ولا صعب لقد كان يفعلها هو في زمن لم يكن يعينه عليها ما كان فيه ماء كثير ولا كان فيه حمامات في البيوت ولا كان فيه الان كل شيء موفر لنا ايها الاخوه تقوم نصف الليل في أي وقت ما تحتاج تخرج للخلاء بل اصبح في كل غرفه نوم حمام خاص يسمونه اسبيشال حمام لك لغرفه نومك تدخل فيه تجد كل شيء مهيا لك بل بعض الحمامات افضل من بعض المجالس الآن يزخرفون الحمامات أكثر ما يزخرفون المجلس علشان الواحد يرتاح داخل الحمام ومع هذا ما نوضي إلا من رحمه الله إن ظفر هذا الرجل الحبشي بلال رضي الله عنه وأره أفضل من ملايين من أمثال ابن سلول ابن سلول زعيم المنافقين عبد الله بن ابي ابن سلول بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه وكان الاوس والخجرج ينظمون التاج من اجل تتويجه ملكا عليهم فتقطع قلبه لما فات هذا المجد واظهر الاسلام وابطل الكفر والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم